قصمنا من قرية كانت غالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما مبأسها وما أترفتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلة إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواه صيبا خامدا وما خنقنا السماء والارض وما بينهما لا عد لو أردنا ان نتخذ لهوا ولاتخذناه منه لما لو اردنا ان نتخذه Quan「法が woমি بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسئون يسبحون الليل والمهار لا يفترون زفن الله خير زفر أحسن الله وقفنا عند قوله جل, جل في علاه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم هو القرآن القرآن وكلام الله أيوة. لقد أنزلنا إليكم كتاباً هو القرآن الكريم خص الله هذه الأمة وشرفها على باقي الأمم وقدمها على جميع الأمم بهذا الكتاب العظيم الكتاب الشريف هذا الكتاب القرآن الكريم في العز والشرف والتمكين بقوله إذا فعلها لقد أنزلنا عليكم كتابا في ذكركم في تذكرة في الموعظة فيه التعرف على الله إذا فعلها في, في الكلام على الأسماء الحسنى والصفات العلا فيه أيضا الشرف والقوة وفيه النعمة التي بها فضل الله هذه الامه على على جميع على جميع الامم لذلك قال افلا تعقلون كيف تتركون سبب عزكم وسبب قوتكم وتقدمكم وتجعلونه خطاكم دغريا فما ان تمسكت فما ان تمسكت الامه بكتابها إلا رفعها الله درجه ولا فما ان تمسكت الامه بكتابها الا قدمها الله ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته كتاب الله وسنته عمر مخطاب لما حدث اللغة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعبا وقال اتوني أكتب لكم فماذا قال؟ قال عمر بيننا كتاب ربنا بيننا كتاب ربنا ولذلك أنت طال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما نافح عن قتال الردة لما قال له أتقاتل قوما قال لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فقال والله لا, لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة فإن الزكاة قريمة في الصلاة في, في كتاب الله جال في علا فكل كل نازلة في كتاب الله كما قال الأمام الشفعي ما من نزلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من, من جهلها قال أفلا تعقلون ولو كان عندكم عقل وبصيرة علمتم أنه لا يمكن لكم من نجات وسداد ورشاد وفلاح قط إلا بالتمسك بإفتاب الله جل, جل في عرى وكتاب الله حوى كل شيء إجمالا وجاءت السنة بالتفصيل والترتيب وأيضا البيان قال الله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخر وكم قصمنا كسرنا أهلكنا عذبنا وكم قصمنا من قريتنا يعني قبل هؤلاء الذين قد ترفعوا وتكبروا وتجبروا وأرادوا أرادوا أرادوا طغيانا وكفرا كم, كم وكم أهلك الله الأمم السابقة التي لها ما لها من القوة والقدرة والتملك وقد قصمها الله جل في قد قصمها الله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين ايضا فيها كما قلنا دلائل على العذر بالجهل لان قول الله على كانت ظالمة والمعنى ان الظلم يمنعها يمنعها الظلم من ان ترتقي يمنعها الظلم من ان تتمكن يمنعها الظلم من, يمنعها الظلم من الايمان ان الله جل جلاله اصاب لما زاغ ازاغ الله قلوبهم والظلم هو هو الذي استجلب لهم العذاب والعقاب لذلك أعجل عقوبه عقوبه البغ اعجل عقوبه عقوبه البغ وكم من قريه كانت حالة تكوينها ظلم كانت ظالمه وأنشأنا بعدها قوما آخرين اخرين وهذه السنن الكونيه هذه السنن الكونيه لكن وصف الله جميعا اتوسع به كل منهم يكفر بالرسل والرسل قال فلما أحسوا بأسنا فلما أحسوا بأسنا رأوا العذاب رأي العين رأوا العذاب الأليم رأي العين فلما أحسوا بأسنا كانوا يسمعونه من الأنبياء كانوا يعلمونه من الخبر ويكذبونه فلما رأوه عيانا فلما أحسوا بأسنا إذا منها منها يركضون يعدون خوفا مهلعا من أن يسيبهم العذاب وهو سيصيبهم لا محالة ففيها العدو وشدة الرد هربا وخوفا وفزعا وهلعا لكن أن لهم النصرة وأن لهم النجاة قد كفروا بآيات الله جل في علا وهذه من السنة الكونية التي لن تجد لها تبديلة ولن تجد لها تغيرة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنأ رأوه عيانا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه لا تركضوا قول الملائكة يقولون ذلك لهم استهزاء يقولنا لهم ذلك استهزاء وتقليعا توبيخا قال لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه إلى نعمكم وإلى سلطانكم وإلى مكانكم وإلى من كانوا معكم فهل ينصرونكم فهل يشفعون لكم فهل لكم النجاة فهل لكم الكرامة كل ذلك تقريع وتوبيخ فقال الله للفعل ذوق انك أنت العزيز الكريم فقال لا, ترجع لا تركضوا وارجعوا إلى ما, إلى ما أترفتم فيه في دنياكم وسلطانكم وإلى, وإلى عشراتكم لن تجدوا سبيلهم وهذا تقريع وتوبيخ كما قلنا كما قال الله على تقريعا لهؤلاء لهن النيران قال ذوق انك أنت العزيز الكريم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أطرفتم فيه وما سأكينكم لعلكم تسألون لعلكم تسألون فيها قولان عن ماذا يسألون يسألون من دنياكم شيئا استهزاء بهم وتقريعا وتوبيخ تسألون عن قتل أنبيائكم وكفركم والجحود بالآيات تعالون الأصل أن الثاني والصحيح لذلك بأنهم سوف يسألون والحق أنه قد وردت الآيات بسؤالها الكفر ووردت الآيات بعدم سؤالها الكفر كما في سورة الرحمن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لا يسأل, يعني لا يسأل سؤال, سؤال استخصار سؤال عن جهل استغفر الله الله يعلم لكن السؤال سؤال إقرار وتقريع وتوبيخ السؤال سؤال إقرار وتقريع وتوبيخ قال لعلكم تسألون <تصفيق> فهم يسألون كما قلنا تقلعنا توبيقا وإقرارا لا رحمة ولا استفسارا قالوا يا ولنا إنا كنا ظالمين هذا هو قولهم لم يكف عن هذا القول وهم في عرصاتهم القيامة مع الأعذاب والألم مع الأعذاب والعقاب الأليم أيضا في في النيران يقولون يا ولنا إنا كنا ظالمين هذا ندم لا ينفعهم الندم في هذا الوقت عليكم السلامة وبركاته أستاذ رفيق تغييت ثلاثة أيام أهل الجزائر فيهم كوانهم أيضا ولا يشف الضغط الله أكبر اللهم أكرمنا ولا تهينا يا رب يا ويلنا إنا كنا ظالمين الآن ندم لا ينفع وحصرة, وحصرة وآلام ليس لهم ليس لهم منجأ منها ولا منجأ بحال من الأحوال يا ولنا إن كنا ظالمين يعني كنا ظالمين بالكفر بآيات رب العالمين كنا ظالمين بتكذيب رسل رب العالمين يا ولانا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى عنهم حصيضا خامدي. فما زالت تلك دعواهم أي هذه الكلمة لا تنفك عن أفواهيم في النيران هم يصطرخون فيها ربنا أخيجنا منها نعم صالحا إن كنا, ان كنا ظالمين يا مولانا ان كنا ظالمين فضلنا زادت فكر دعواهم لا ينفكون عنها حتى جعلناهم حصيدا قامدين قتل بالعذاب بالسيف بالتقريع بالتوبيخ كل ذلك وارد كل ذلك وارد فما زالت تلك دعوان حتى جعلنهم حصيدا خامدين أي, أي كانهم على موات وهم لا يموتون كما قال رب العالمين هذا زيادة في النكابة العذاب قال ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غريض قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين الله أكبر الله تعالى خلق السماء بما فيها وما رميها الشاسعة فيها الآيات البغيرات القاهرة الظاهرة التي تدل على على آآ آآ على قدرة الله وربوبية الله جل شعلا قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لا أبين الله جعله بينا على عظيم خلق السماوات وأن الله جل شعلا في, في عظيم خلق السماء سبحانه جل شعلا بينا أنه أعظم من خلق الناس ليعلموا أن البعث والنشور على تيها أيصر أي مما يتصورون قال الله تعالى قال لخلق السماوات الأرض أكبر من خلق الناس قال الله تعالى خلقنا السماوات الأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اللغوط وانظر إلى آيات الله في السماء حيث خلق الله تعالى النجوم تتلألأ ولا امرنا مواضع من الوظائف العظيمه قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر ترى من طور السماء ترجع البصر ثاني يميل اليك البصر خصيا وهو حسيب ولقد هنا الشيء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا سمعونا المال أعلى وغفونا من كل جانب وقال بالشمس قال والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من السحاب والطير وما يكون يحلق في السماء خلق من خلق الله أمم تتعبد الله تدفع أولاه وتذكر كما قال الله جل على وإن من شيء إلا عندنا فسألنا القول الله جل على وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقونا تسبيحهم يا جبال أوب معه الطير وألمنا له الحديث يقول ما خلقنا السماء والأرض بينهما عبثا إنما خلقناهما دلالة على قدراتنا وعظيم ربوبياتنا وعلى وحدنياتنا وأيضا الله العالى خلقها لاستلزام التعبد له لما إذا علموا بأن ربوبية الحق لله فإنها تستلزم الإلهية وأن لا تصرف العبادة إلا لله جل, جل في أولا قال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لائبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين يعني ما كنا فاعلين لو أردنا أن نتخذ لهوا سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا الملائكة بنات الله حاشا إلا تعالى الله علوه كبيرا عما يقول الظالمون فنزلت الآيات ثانيا من نصارى نجران تعلمون بإذك ما قالوا طالب نايس عيسى, عيسى المنصور لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو نذب هذه الآية وبقوله لو أردنا أن نتخذ لهوا الله هنا قال العلماء الله هنا المقصود به الولد سبب الندون يباين لك ذلك لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني ولدا وهذا قاله أبو صالح وقال أبن عباس رضي الله عنه وقال أبن المقصود بله الولد وقيل لو أردنا أن نتخذ لهوا المرأة كما قال عفسنا النساء والأولاد مثال الصوت جيد الصوت جيد ليس فيه شيء يهيئ اليه الصوت جيد قال لو أردنا أن أتخذ له وأن لا اتخذناه من لدنا إن كنا فعلي فهنا الولد الله والولد وقيل المرأة وقيل اللعب والعبس هذا عن المعباس حشا سبحانه جل في, في قال لو أردنا لا من لدنا يعني اتخذنا نساء من عندنا أو ولدا من عندنا وأصل له الجماع قال لو فعلنا ذلك وحشا سبحانه جلالة لا لاتخذناه من عندنا لكنكم تعلمون أن الولد والرجل والزوجة يكوننا عنده عند غير قال فسبحانه والوحد لحد ولذلك أنكر إنكارا شديدا عندما قال شوش لقد جئتم شيا إدى تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدى أن دعوا للرحمن والدة وهم أن بجر الرحمن أن يتخذ والدة من كل من في السماوات الأرض إلا آت الرحمن عبدا لأخذ أحصاهم عدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردان قال اردنا ان نتخذ ولدا اتخذناه لدينا ان كنا فاعلين إن هنا بمعنى ما هذا قال ابن عباس يعني ما كنا فاعلين ابدا ما كنا فاعلين ثاني انها بمعنى الشرط ان كنا رفع بذلك ولسنا ممن يفعل ذلك طريق المستحيل ان كنا رفع بذلك ولسنا يفعله قال والقول الاول يعني القول الاول هو القول الصحيح. قول اكثر علماء التفسير وجاء الإضراب شوف دع قولهم فأردنا أن نتخذ لهم وأن نتخذ لهم إلا دنا إن كنا فعلي ما كنا فعلي بل شوف إضرابنا يعني أي دع ذاك القول هذا هراء منهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق يعني دع هذا القول الباطل في نسبة الولد لله جلت علىه بل نغرفه بالحق نسلط الحق هو القرآن على الباطل فيدمغه فقال المختلفة أن يكسره نقول يزيله يطمسه فإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج فإذا هو زاهب يعني هو زائل زاهب والمعنى أنه لا حجة لأهل الباطل على أهل الحق بحال من الأحوال فإن الله يبين زيف الباطل وزيف أهل الباطل فتنقسم حجتهم سريعا كما وقفوا قفا تاما مع الإمام أحمد وهو يفند شبههم ويأتي لهم بالأدلة ولما قالوا له أما قال الله جعل إن جعلناه قرآن العربية وجعل الظلمات والنور إذن هو مخلوق قال قال فجعلهم كعصف مأكور يعني كخلقهم وخلقهم أصلا في هذا فجعلهم كعاص مأكول يعني سيارهم بذلك والمعنى سيرناه قرآنا العربيا فالحج تكون معهن الحق والله دعال يكسر الباطل ويبين بهرجه ويبين زيفه سبحانه جل, جل في علاه كما قلنا الحق أبلج والباطل لجلج نعم نقف عند هذه الآية عذاب اهل الكفر عذاب اهل الكفر عذاب حسيا ومعنويا يلوى لهم العذاب الله بركتي السعيد من تندم حينا حين فانندم السعيد من تندما حين ينفع الندر الله وصف الكمال ووجبا نفي. نفي النقص عن الله ده اللي في نفي النقص عن الله ده اللي في علاه عن صفات النقص قال أما خلق من سماو الأرض وإنهما لا يقفو الباطل أمام الحق إذن الحق يحتاج إلى من يحمله فقط فقط ما دمت تحمل الحق فأنت مرفوع الهامة وجوب الصبر, حتى حتى وجوب الصبر على صاحب الحق حتى يبلغ هدفه. وجوب الصبر على صاحب الحق حتى يبلغ هدفه. ولذلك ماذا قال الله جلس وعلاه؟ قال وتوكل على الله إنك وتوكل على الله إنك على الحق المبين. تالي ونزول <تصفيق> السلس الأخير هذه العداد من الورع الزائف لأنهم ما أرادوا أن يسود الله يعني ما أرادوا التشويه تقسلي أرادوا أن ينفوا عنه صوات النفس نعم هذا ليس ورعا هذا جهل مركب والحق أن هذه بدعة, بدعة ضلالة بدعة ضلالة الأشعراء من, من أهل البلع والضلالة ليسوا من أهل السنة الأشعراء من أهل البلع والضلالة سام الذي يستقي من النور أو من الوحي عليكم السلام وبركاته هل الألمان شاكت تسبب الناس لبعضهم البعض نسميها غالبا افتلاء من الله بهم أيضا في خضية الفقر والأرزاق نمسد الفقر الفقر فقراء وقلت, أرزاق وقلت أرزاق أرزاقين إلى الله بينما الغالب أن يكون فقر الناس بسبب الدولة الظالمة الجائرة عجيب هذا الوحي عجيب أو فساد الفسدين وانتازيات انتازين أو أخل الباخرين إشكال لدى لديه إن كان الفقر أو المشاكل التي سمى بكل من الله يمكن أن نرفق لما ذلك ونقول لها بالاختبار أو بالاختبار في أفعال الناس وليس بالجبر والقدر كما قال مع المال ومال الله يعطيه لمن يشاء بمعنى أن أعطيت أنا هو الله مؤفي هذا خلط وخبط في الكلام طبعا هنا نعم أول الكلام في ذلك الحق أن نقول يجمع شتات ما قلت قول الله جلت على أنهم كانوا يقولون إذا أصبتهم نصيبة قالوا هذه من عندك واذا اصابتهم الصراء الحسنه قالوا هذه من عند الله جهلهم الله وقال كل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكدون افقون حديثا الله جل وعلا الذي يقدر وخزان سموات الارض عند الله لكن هناك اسباب ونقطه كما قال الله تعالى ظهرت فساد في البر والبحر بما كسبت ايده هو عند الله نعم من عند الله لكن له أسباب والأسباب من لدى فعل الإنسان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيها فأما سمود فهدناه فاستحب العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأضى الله الله على علم فما دخل بقى الحكومات وتعويل في هذا الباب نقول دائما الظلم له له نتيجة فلابد أنهم عفونا عن منكر لكن بآداب نحاول نشوف نحاول فهنا نقول نقول بأن من فعل العباد يبتلون من المعاصي والزنوب والأسام يبترينهم الله تعالى بالتضييق وأيضا من الظلم وعدم رفع الظلم وعدم, وعدم المعاصي على المنكر سبب أيضا في عقاب الله لهم بهذه الابتلاءات حدود العورة بين الأخت وأخيها يعني لا يراها إلا بمهنة البيت لا يرا منها إلا مهنة البيت قد يرى بعض الشعر ليد الرجل فقط نعم الرجل ينام أمام أختي بأختي هو بيقول بال... بملابس النوم أو شيء من ذلك ما أدري إن كان هذا ملابس النوم أو ليش هو عمتا الرجل... الرجل أيضا لا يظهر فخده أمام, أمام أختي ما يجوز فتنة أصلا والفتنة البيوتات بأسرع الآن فيها فتن أنتم لا تدرون ما يأتينا من أسئلة فهذه فتن ما يجوز له أن يظهر فخده أمام أختي ما يخذناش الكتاب وما عليهم وهل يجوز أن نسمع منهم فرع من الدين ليس في عقائد وصفات تلفق ولا قائد أو من أولى التارك طبعا أصلا ما في الحراف في العقيدة إلا وثالثين حرافات العلم الأخرى الإتقان في هذا الباب إلا ما رحمه ربي هل تفسد كلمة يا لهوي الدارجة على سيد المصرين أنها شركة أكبر أعوذ بالله ليس كذلك بل يا لهوي هذه التي على لسان المصريين معناها يا للهول وليس إن ذا أن الله شركة هذا التنطع الذي يخبر أن هذا شركة هذا التنطع عليكم السلامة الله بركاته حكم من يمزح بالشتائم وسب الدين سب الدين كفر سب الدين كفر سب الدين كفر من سب الدين فقد كفر كانت أكون مزحا والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو إن ان كنا نخوض ونلعب قال قد ابى الله آياته ورسولي كنتم تفتهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم هو هنا المصن الكلام على المهذبه والمعامله